وَجَعَنا للِمُتَّقينَ إمامَا أُلائِكَ يُجَزونَ الْغُمْفَةَ بِمَاصَبرُ وَيُلَقَوونَ فِيهَا وَيُلَ الطَوونَ فِيهَا تحيةَ وَسَلََا قَالِدينَ فِيهَا حَسُنَت مستُسْتَقَرَ وَمُقامام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزمان